فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَال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 Kõal الذina istakberu Inna بالذi آمنتم به kافirun Fa'aqarun بِهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ كِنَا بِمَا تَعِدُونَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْ عُمُرٌ رَجْفَةٌ فَأَصْبَحُوا فِي دارهم فَتَوَلَّعَنبُم وَقَالََا قَومِ لَ قَدَ أَبَ لَ وَُتُكُم رِسَلَ تَ رَبِّي وَنَ صَحُ لَكُم وَلَِل تُحُّونًاَّا وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ دُونَ رِجَالٍ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ